وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا, وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أولياء الكفر الْكُفْرِ إنهم إنهم لا إِنَّهُمْ لهم فقاتلوا لَهُمْ الكفر إنهم لا إِنَّهُمْ لعلهم لَعَنَهُمْ لَعَنَهُمْ يَا قوما نكثوا تُقَاتِلُونَ وهموا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وهم وَغَنُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ فالله أَوَّلَ مَرَّةٍ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه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 ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تتركوا ولمَّا يعلم الله, ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجَم والله خبير بما تعملون